وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى قال في السؤال الثالث والثمانين قال ما حكم من قال بخلق القرآن ما حكم من قال بخلق القرآن وكما سبق فإن الأسئلة من السؤال السابع والسبعين إلى السؤال السادس والثمانين كلها متعلقة بالكلام عن الإيمان بالكتب، ويتفرع عن ذلك الكلام عن الإيمان بالقرآن، بأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه أي القرآن غير مخلوق، وأن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. ولذلك فهذا السؤال والأسئلة التي بعده أيضا تتعلق به ما هي هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية السؤال الذي بعده من هم الواقفه وما حكمهم السؤال الذي بعده ما حكم من قال لفظ بالقرآن مخلوق هذه المسائل حكم من قال بخلق القرآن من هم الواقفة حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذه المسائل لم تكن مطروحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإنما كان ذلك لما ظهرت يعني بدعة معينة يسميها العلماء ببدعة القول بخلق القرآن في آخر عهد التابعين رضي الله عنه وعند ذلك احتاج أهل السنة إلى تبيين الحق في هذا الكلام وهذه القضية وفضح من تكلموا بهذا الكلام وبيان ما هم عليه من الضلال وأما قبل ذلك فما كان يحتاج المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في صدر عهد التابعين إلى طرح هذه المسائل اصلا يعني ما كان يوجد كلام بين الصحابة ولا التابعين في أول يعني أمرهم بمسألة خلق القرآن أو حكم اللفظيه حكم الواقفه ما كان هذا موجود في يعني هؤلاء رضي الله عنهم لكن لما حدثت البدعه احتاج العلماء من أهل السنة إلى تبيين هذه المسألة وتوضيح هذه المسألة وصارت عقيدة في كلام أهل السنة في كتب العقائد إذا ذكروا عقيدة أهل السنة يذكرونها كمسألة من المسائل العظيمة في اعتقاد أهل السنة من أن القرآن كلام الله وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق وما تفرع عن ذلك ما تفرع عن ذلك ولذلك فسؤال اليوم ما حكم من قال بخلق القرآن هذه المسألة أيضا ننبه إلى أنها ستكون كذلك مثار الحديث في درس الطحويه، يعني قدرا سبحان الله يحدث توافق كثيرا بين يعني درس الطحويه ودرس أعلام السنة في بعض المسائل فتجد تقريبا نكون في نفس المدة نمشي في مسألة واحدة. ففي الطحويه المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن القرآن وما تعلق بالقرآن من مسائل منها مسألة خلق القرآن وما تعلق بذلك ولذلك فنحن اليوم لن نفصل تفصيلا طويلا لأمرين الأول منهج الدرس أنه غير مفصل وإن احنا بنق يعني بنختصر على قدر المستطاع لننتهي من منهج في مدة أوجز لندخل في منهج آخر إن شاء الله تعالى ثم كذلك لاننا ان شاء الله تعالى في درس التحوية سنتعرض لتفصيل دقيق جدا ويعني مسائل فرعية شديده جدا في هذا الباب وهذه المساله ان شاء الله تعالى وكما ذكرنا فان اهل السنه احتاجوا الى الكلام في ذلك لما ظهرت هذه البدعه وهذه البدعه كان ظهورها اول ما ظهر كان في رجل يعني من المبتدعه يقال له الجعد بن درهم الجعد ابن درهم هذا الرجل هو أول من تكلم في هذه المسألة في زمان الأمويين وفي آخر عهد التابعين رضي الله عنهم وبدأ يتكلم في هذه المسألة وكان معتزليا فاجرا ولياذ بالله و. هذا الرجل الجعد ابن درهم هذا لما تكلم بهذا لم يشتهر الأمر وتتبعه أمراء الأمويين وقتلوه وقاتله خالد القصري في يوم العيد وخطب في الناس وقال ضح تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد ابن درهم فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا يعني يقصد أنه ينفي عن الله صفة الكلام ويعني صفات الله تعالى والكلام الضلال الذي كان يقوله فلم يشتهر أمر هذه المسألة في زمن جعد هذا لكن كان قد أخذ عنه ذلك هذا الكلام كان قد أخذ عنه هذا الكلام رجل آخر وله نسبت الطائفة التي تكلمت بهذه المسألة كلاما كثيرا فيها وواسعا فيها وهي المسمى بالجهمية نسبة لهذا الرجل وهو جهم ابن صفوان هذا الرجل اشتهر هذا الكلام في يعني عهده أو في زمنه هو وصار يتكلم بهذه المسألة حتى فتن كثير من الأمراء بهذا وتبعه كثير من أهل الضلال في ذلك حتى صارت مسألة يمتحن فيها المسلمون حتى أن الأمراء صاروا يمتحنون المسلمين فيها ما تقول في القرآن فإن قال القرآن غير مخلوق يضرب ويعذب ويسجن حتى يقول بقولهم القرآن مخلوق حتى كان زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي نصر الله عز وجل به أهل السنة وتمسك بما يقول في هذه المسألة من كلام أهل السنة حتى أنه سجن وضرب وحبس ومنع من التدريس والتعليم بسبب هذه المسألة وكل ذلك وهو صابر رضي الله عنه حتى نصره الله عز وجل بالامير الذي جاء بعد ذلك ونصر الإمام أحمد وسنة أهل السنة والجماعة وضحض الله بدعه المعتزلة الذين كانوا يقولون أن كلام الله مخلوق وهم يظنون في ذلك أنهم ينزهون الله فيقولون لو قلنا بأن الله يتكلم فإن هذا تشبيه لله فنفوا عن الله الكلام. ثم بعد ذلك تطرقوا إلى هذه المسائل وبدأوا يعني يتكلمون في مسألة خلق القرآن ويفتنون الناس عليها. ولذلك صارت هذه مسألة من المسائل العظيمة في خلق القرآن في مسألة الاعتقاد في القرآن. ولذلك أنا قبل أن أقرأ الإجابة أردت أن يعني أمهد هذا التمهيد لكي تستوعب. العبارات التي يجيب بها الإمام حفظ حكم رحمه الله تعالى وهي عبارات مختصرة لكنها تحمل يعني معاني كثيرة ورموز وإشارات كثيرة لم نستطيع أن نفصلها كلها نظرا لما ذكرنا من قبل ومن هذا التمهيد نقول أيضا أن الإجماع ثبت وإجماع سلف الأمة رضوان الله عليهم ثبت إجمعهم وقضوا بالحق في ذلك أن القرآن كلام الله وأن كلام الله غير مخلوق وأن من قال بخلق القرآن فإن كلامه لا يخلو من إحدى ثلاث إن كلامه لا يخلو من إحدى ثلاث وكلها ضلال, وكلها ضلال فهو إما أن يقول أن الله خلقه في ذاته ليقول أن كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام الله صفة الكلام التي درسنا قبل ذلك أن صفة الكلام من صفات الله تعالى وأن الله يتكلم وأن مما تكلم الله به القرآن فهم يقولون القرآن مخلوق فمن قال القرآن مخلوق لا يخلو قوله من إحدى ثلاث الأول أن يقول أن الله خلق الكلام في ذاته ذاته هو فهذا أو يقول أن الله خلق عن في ذاته أو في غيره خلقه في نفسه في ذاته أو في غيره فهذا إما جعله منفصلا أو مستقلا فهذا إما جعله منفصلا أو مستقلا إما إنه يقول خلق في ذاته أو خلقه في غيره أو خلقه منفصلا مستقلا وكل هذه الثلاث كفر صريح لأنه إن قال خلقه في ذاته فمقتضى ذلك ماذا أي نعم أن الذات محل للمخلوقات وإن قال خلقه في غيره فهذا أيضا مقتضى أن القرآن هذا ليس كلام الله وأن الله خلقه في غيره وأنه في خلقه في غيره شيء منفصل يبقى الكلام منفصل عن الله سبحانه وتعالى إذا فليس هو كلامه وكذلك إن قال خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود مطلق تفصيل هذه المسألة مرة أخرى فالذي يقول أن القرآن مخلوق، الذي يقول أن القرآن مخلوق، فإما أن يقول خلقه في ذاته، وإما أن يقول خلقه في غيره، وإما أن يقول خلقه منفصلا عنه مستقلا، يخلق في ذاته، يخلق في غيره، يخلقه منفصلا مستقلا عنه. وكلها باطل لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل الله ذاتا ومحلا للمخلوقات أو جعل الذات محلا للمخلوقات وإن قال خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير لو قال ان الله خلق القرآن في غيره أخلق كلامه في غيره فهذا الكلام لا يكون كلام الله إنما يكون كلام الغير فأكون كذا كذلك القرآن هكذا وسبحان الله وأحد الكفرة لما سمع القرآن ما قال بكلام الجهمية يعني الكافر الذي سمع القرآن ما قال بكلام الجهمية الوليد بن المغير لما سمع القرآن قال والله ما هذا بقول بشر وذكر ما ذكر في ثنائه على القران وان قال خلقه منفصلا مستقلا دي الحاله التالت يا خلقه في ذاته يا خلقه في غيره يا خلق الكلام الكلام ذاته لوحده كده مستقل فهذا جحود لوجوده مطلقا يعني اذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته أليس كذلك؟ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته الكلام لوحده كده كلام يقوم بذاته لوحده كده بدون متكلم كما لا يعقل سمع بدون سميع ولا بصر بدون بصير ولا علم بدون عالم ولا إرادة بدون مريد ولا حياة حيات بدون حي إلى غير ذلك هل يعقل وجود صفة قائمة كذا بذاتها من غير ذات تكون فيها هذه الصفة فهذا كلام باطل أي نعم إذن فالجهمية لما قالوا بأن القرآن مخلوق فهم على واحدة من هذه الثلاث والمعتزلة يقولون أن الله خلق كلامه منفصلا عنه منفصلا عنه وهذا باطل فالقرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته يتكلم سبحانه وتعالى وقت ما شاء إذا شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى وذلك لأن الكلام صفة ذاتية وفعليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وأهل السنة يقولون في كلامهم كلام الله غير مخلوق وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء كيف شاء ويتكلم سبحانه وتعالى بصوت يسمع خلافا لطائفة من أهل البذع كالأشاعرة والكلابيين الذين قالوا بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس يعبر عنه بالعربية فيكون قرآنا ويعبر عنه بالعبرانية فيكون توراة ونعوذ بالله من هذا الضلال فكلام الله بصوت ويسمع والدليل على ذلك الكثير في القرآن قلنا قال قلنا يا آدم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله يوم القيامة يا آذم فيقول لبيك يا رب وغير ذلك مما يدل على أن كلام الله بصوت وحروف ويسمع أي نعم ولذلك قال الشيخ حفظ حكم رحمه الله تعالى في الجواب على هذا السؤال ما حكم من قال بخلق القرآن قال القرآن كلام الله عز وجل حقيقه حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كما يدعي اهل البذع تكلم الله به قولا وانزله على نبيه وحيا وامن به المؤمنون حقا فهو وان خط بالبنان يعني كتب في المصاحف بايدي الناس فهو إن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان القلوب وسمع بالآذان وأبصرته العينان يعني المكتوب لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل يعني الأنامل التي كتبت مخلوق والمداد أي الذي استعمل في الكتابة مخلوق والاقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق يعني الكلام الذي كتب غير مخلوق إنما اللي بيكتب إيده والحروف وكل الكلام ده كله, كله مخلوق وسبحان الله ما وجد هذا في زمن الصحابة أبدا هل سمعت الصحابة يتكلمون في مثل ذلك أبدا لكن اضطر أهل السنة إلى الكلام في ذلك لأن أهل البذع صاروا يلبسون على الناس فأهل السنة يفصلون تفصيلا دقيقا لبيان ضلالهم حتى يقولون هذه العبارات الأنامل مخلوق لأن بعضهم كان أحيانا يحاول أنه هو يلبس على الناس يحاول يلبس على الناس فيقول لفظي بالقرآن مخلوق لأن كلمة لفظي كما سيأتي في سؤال سيأتي تشتمل على معنى, معنى اللفظ ومعنى الملفوظ معنى اللفظ ومعنى الملفوظ الملفوظ القران واللفظ ايضا يحتمل معنى القران والملفوظ يحتمل معنى الكلام بتاع الشخص اللي بينطقوا لسانه واللفظ يحتمل نفس الكلام فالكلمه فيها اشتباه ولذلك اهل السنه صاروا يوضحون هذه المسائل توضيحا دقيقا أن ما يكتبه الناس الكتابه هذه مخلوق الأيد اللي بتكتب مخلوق المكتوب هذا الكلام غير مخلوق إنما الخط المخطوط مخلوق أما الكلام الذي كتب فهو كلام الله حتى لا يلبس البعض على الناس ويقول لهم هذا قال فالأنامل والمذاد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والألسن والأصوات مخلوقة والمثل بها على اختلافها غير مخلوق المثل بها القرآن غير مخلوق والصدور مخلوقة اللي المحفوظ فيها القرآن والصدور مخلوق والمحفوظ فيها غير مخلوق المحفوظ في الصدور القرآن كلام الله غير مخلوق إنما الصدور ذاتها مخلوق كل هذا لأجل أن لا يتلاعب المبتدع بالناس والأسماء مخلوق والمسموع غير مخلوق يعني قرآن بيطلى وانت تسمع سمعك أنت مخلوق أما الذي تسمعه كلام الله غير مخلوق قال, قال الله تعالى بنعيد تاني العبارة أنه لو قال إنسان أن كلام الله مخلوق فمقتضى هذا أن الله عز وجل فيه ما هو مخلوق وإن قيل ذلك إذن فهناك خالق يخلق غير الله وهناك من يخلق في الله وفي ذات الله تعالى فنعوذ بالله من هذا الضلال وإلا بعض المسلمين مثلا يوم يقول لك يا سيد أنتو تحبين ألبكوا ليه كده المسلمين بي... بيعذبوا في فلسطين وانتم عادين تتكلموا في كلام الله مخلوق لا إحنا نتكلم في فلسطين ونتكلم في هذه نتكلم في هذه ونتكلم في هذه هذا دين الله إنما تترك العقيدة والدين لمجرد قضية عارضة ولذلك بعض الناس ربما يقول لك يا سيدي خلاص مخلوق ولا مش مخلوق لا من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر هذا كلام أهل السنة وسنقرا عليكم ذلك تفصيلا في العقيدة التحوية إن شاء الله تعالى قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني الإماء الشيخ ذكر هذه الآية لماذا يريد أن يستدل أن المكتوب في الكتاب المكتوب في الكتاب كلام الله غير مخلوق وإن كان الكتاب مخلوقا وإن كان الكتاب مخلوقا سواء قصد به الكتاب الأول اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ مخلوق أما الكلام الذي فيه فهو غير مخلوق أو قصد به الكتاب الك ال الذي هو القرآن فالكتابه ال التي كتبت مخلوق أما الكلام المكتوب فهو غير مخلوق وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يريد أن يستدل بهذه الأية على ماذا؟ أن المحفوظ في الصدور كلام الله فالصدور مخلوق أما الكلام غير مخلوق بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى واتل ما اوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته يستدل بهذه الآية على ماذا؟ أن الموحى إليه به غير مخلوق غير مخلوق وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله استذلب هذه الآية على ماذا أيوة ماجي أنا أقصد إشارة معينة هو من الآية يريدها المسموع جزاك الله خيرا. المسموع غير مخلوق وإن كان كلام الذي يتلو ويسمع غيره مخلوق أي لفظه هو مخلوق لكن المسموع كلام الله غير مخلوق نعم وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف يعني أكثر النظر في المصحف أي يقصد القرآن الكلام الذي ما هو مكتوب في المصاحف قديم النظر في المصحف. ها. يريد أي نعم جزاك الله خيرا. الشيخ رحمه الله يريد أن يستدل بها على ماذا؟ على أن المنظور إليه المقروح غير مخلوق. وإن كانت الكتابة التي كتبت بالأنامل وبالمداد ونحو ذلك مخلوق، لكن المكتوب كلام الله غير مخلوق. قال والنصوص في ذلك لا تحصى ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية يعني أنا أقول لكم عبارة واحدة من كلام السلف في ذلك وإن شاء الله في الطحوية نفصل أكثر قال خارجته وهو أحد يعني أكابر العلماء السبع المشاهير في زمانه قال الجهمية كفار بلغوا نساءهم انهن طوالق وانهن لا يحللن لازواجهن لا تعون مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم ثم تلا قول الله تعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى ايه مشتمله على قضيتين من اشهر القضايا التي يعني يتكلم فيها الجهمية قضية الاستواء وقضية كلام الله عز وجل قال والنصوص في ذلك لا تحصى ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق هو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكليه. وكما ذكرنا في إجمال أن من قال القرآن مخلوق أو كلام الله مخلوق مقتضى كلامه أن الله محلا للمخلوقات وأن هناك من يخلق في الله عز وجل وهناك خالق غير الله ولذلك كان ذلك كفرا قال لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدا وإليه يعود وكلامه صفته ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر الذي يقول سمع الله مخلوق بصر الله مخلوق علم الله مخلوق هذا كفر كذلك من قال كلام الله مخلوق فهذا كفر قال فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين هناك شبهة تعلق بها بعض أهل البذع الذين يقولون بأن القرآن مخلوق قالوا وجدنا آية في القرآن تدل على أن كلام الله مخلوق وأن القرآن مخلوق فنعوذ بالله من هذا الضلال وهو قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون فقالوا آية هذه آية تدل على أن كلام الله مخلوق ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث المحدث المخلوق الذي لم يكن ثمك، فقالوا هذا دليل على أن كلام الله مخلوق لانه هو الذكر ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فهذا الضلال وذلك لأن الآية كما هي في تفسير جماهير السلف والخلف رضوان الله عليهم إنما يقصد بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلمهم ويذكرهم وهم يعرضون ويدل على هذا التفسير قول الله عز وجل في القرآن أيضا قال الله عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فاتقوا الله يا اولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر رسولا يتلو عليكم آيات الله قد أنزل الله إليكم ذكر رسول يتلو عليكم آيات الله أن الذكرة هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يذكر ويعظ وهذا هو المقصود في الآية الأولى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظهم ويذكرهم وهم يعرضون ويلعب فكلام الله صفة صفة من صفاته والقرآن من كلام الله الله تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل ويتكلم سبحانه وتعالى وقت ما شاء كيف ما شاء ولذلك أتى بالسؤال الذي بعده هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية هو رحمه الله يعني في ذلك يشير ويعرض كذلك بأهل البذع في هذه المسألة وذلك لأن الكلام الله تعالى صفة ذاتية وفعليه صفة ذاتية وفعلية وأما إثباتها أنها صفة ذاتية لرد كلام أهل الباطل الذين يقولون أنه ليس من صفات الله الكلام وأما أنها صفة فعلية أيضا رد على أهل الباطل الذين ينفون عن الله الكلام لهو يتكلم ورد على اهل الباطل الذين يقولون ان كلام الله معنى قام في النفس وانتهى ويعبر عنه بتعبيرات على كلام كثير فلسفي ياتي تفصيله ان شاء الله في التحول فان صفه الكلام اذا كانت فعليه دل على ان الله عز وجل لا يزال يتكلم لا يزال يتكلم وإلا لو لم تكن صفة فعلية لا كان ربما هؤلاء قالوا يعني كما قالوا أن كلام الله يزل معنى قام في النفس وانتهى ويعبر عنه بتعبيرات ويقولون كلام كثير جدا فلسفي ويعني أخذوه عن المتكلمة من الفلسفة ويعني أهل الباطل. فهنا طرح هذا السؤال هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية كما ذكرنا من قبل أن هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية وهناك صفات تجمع بين الاثنين أما الصفات الذاتية فمثالها السمع مثلا العلم مثلا البصر مثلا اليد الرجل صفات ذاتية وأما الصفات الفعلية كالغضب وكالمجيء وكالنزول هذه صفات فعلية وهناك ما يجمع بين الصفة الفعلية والصفة الذاتيه كصفة الكلام فهي صفة ذاتية لأن الله لم يزل متكلما ولا يزال أبدا متكلما فكلامه أزلي أبدي فهي صفة ذاتية وصفة فعلية لتعلقها بالمشيئه أي إذا شاء تكلم وإذا شاء لا يتكلم سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى كل أمره كلام فإنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون قال هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ قال أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته يعني باعتبار تعلق صفة الكلام بالذات فهي صفة ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه وأنزله بعلمه أي الكلام والقرآن خصوصا وهو أعلم بما ينزل وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي تكلم بالوحي إذا فصفة الكلام ذاتية وفعليه ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام إنها صفة ذات وفعل معا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 أي لا حد ينتهي عنده الكلام كما هو قول بعض أهل البدع ولا انتهاء له قال الله عز وجل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال تعالى ولو أنما ما ولو ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فكلام الله صفة أذلية وأبدية فالله موصوف بالكلام أزلا ولا يزال يتكلم وهو سبحانه وتعالى يتكلم وقت ما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى فهي صفة ذاتية وفعليه ثم قال من هم الواقفة وما حكمهم قال في الجواب الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق الواقفة الهم المتوقفين يعني في المسألة كأن هؤلاء لما وجدوا النزاع قام بين أهل البدعه وأهل السنة في هذه القضية فأخذوا ما ظنوه حقا وهو أن يتوسطوا أن يتوسطوا وظنوا أن هذا التوسط بين أهل الحق وأهل الباطل هو من التوسط الذي هو سمة عقيدة الأمة لا إن الذي عليه أهل الحق هو الوسط فكيف تتوسطون بين الحق وبين الباطل وتقولون هذا وسط ويوافق الوسطية فهذا باطل فخرج هؤلاء يقولون نحن لا نقول بكلام أهل البذعة أن القرآن مخلوق طيب كويس ولا نقول بكلام أهل السنة أن القرآن غير مخلوق فسموا بالواقفة لأنهم ما صرحوا بكلام أهل البذع ولا صرحوا بكلام أهل السنة والحق فهذا ضلال هذا ضلال ولذلك لما سئل عنهم الإمام أحمد رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي اللي بيحسن الكلام فلماذا يتوقف ولماذا لا يقول بقول أهل السنة ولماذا يتوقف فعليه أن يقول بالقول الحق ولا يظن أن هذا الذي يفعل ويقول لا أنا لمع هؤلاء ولا مع هؤلاء أن هذا الحق لا بل الحق ظهر في قول أهل السنة ويجب اتباع ذلك فإذا قال أنا لست إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهو من أهل الضلال ولذلك قال الإمام أحمد من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن كان لا يحسنه واحد جاهل بس هو يؤثر السلامة بيؤثر السلامة مثل ما يحدث في كثير من القضايا يعني هذه المسألة في الحقيقة تذكرنا بكثير من القضايا الشرعية التي يقول فيها أهل البدع بكلام فيخرج أهل السنة يبينون الحق فيخرج بعض الناس على احسن الاحوال الذين يؤثرون السلامه فيقولون لك احنا لا معدول ولا معدول انا لا بروح لدول ولا بروح لدول انا مسلم فيخرج ببدعه جديدة والحقيقه من احزن ما يعني يحزن الواحد ان احيانا يسال بعض مشايخ الفضائيات ومنهم مشايخ مشاهير حفظهم الله تعالى فيسألون من الجماهير في أسئلة وقد سمعت بنفسي أحد المشايخ الكبار وهو يجيب هذه الإجابة الباهتة الحقيقة فسؤل من بعض الناس وهذا السؤال يتكرر كثيرا انا يا عم الشيخ أسمع عن السلفية والإخوان والتبليغ ومش عارف نحو ذلك فأنا منش عارف مين فيهم الحق فيجيب إجابة باهت يقول الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين من قبل فدين الإسلام دين واضح بين دين قويم وكذا وكذا كلمتين كذا على هذا النحو وهذه الإجابة وهذه إجابة باهتة فضلا عن أن تكون باطلة لماذا هذه الاجابه تشبه هذه المساله انا لا أقول في القران مخلوق ولا أقول غير مخلوق انا لا تبع هؤلاء ولا تبع هؤلاء فهذه اجابه هته لماذا لأن الناس اذا اختلط عليهم الأمر وجب التبيين وجب التبيين وجب أن تقول له اتبع من يتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بما كانوا عليه وهذه الطائفة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بل وإن استطعت أن تدله على علماء بأعينهم وباعيانهم دله لان الزمن زمن فتنة فعليك أن تبين ولا تترك الأمر هكذا فطفاض واسع لا يعرف له حد ولا حدود لا ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قالوا له عن ذلك قال إن كان منهم يحسن الكلام من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحج بالبيان والبراهن فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية هناك سؤال آخر للإمام أحمد أيضا سألوه بخصوص هذه المسألة الواقفة ذكروا يعني الإمام الأجيري في كتاب الشريعة سأل بعض الناس الإمام أحمد عن الواقفة يعني الذين يقولون لا نقول في القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فقال الإمام أحمد قالوا له ما تقول في الذين يسكتون يعني لا بيقولوا بقول هؤلاء ولا يقولون بقول هؤلاء فقال ولما يسكتون الإمام أحمد قال ولما يسكتون قال لولا ما وقع الناس فيه كان يسعهم السكوت تأمل وتدبر الإجابة لولا ما وقع الناس فيه كان يسعهم السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون ويسكتون أنت واضح كلام لم أحمد لما أحمد يقول لما سئل عن الواقفة الساكتين دول اللي هو أنا لها أقول بكلام دول ولا أقول بكلام دول مع ظهور الحق في جهة أهل السنة فقال وليما يسكتون لم أحمد ما وقع الناس فيه لواسعهم أن يسكتوا لو كان زي زمن الصحابة لكان في حد يتكلم في خلق القرآن ولا في حد يتكلم في هذه المسألة خلاص ماشي إنما الناس بينهم نزاع في مسألة فيأتي واحد ويتوسط في القولين قول حق وقول بطل فيقول أنا بين هذا وذاك لا منفعش لأن الحق واحد والسكوت هنا ليس سلام ولا شيء ليس سلام ولا شيء بل السكوت هنا ضلال وتعليق الأمور هنا ضياع لأن القضية ستضيع. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سألوه عن الواقفة فقال لا يسعهم السكوت لابد يقولوا بقول لابد أن يقولوا بقول أهل السنة أن القرآن غير مخلوق أي نعم. ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذه أيضا بدعه ظهرت أيضا أيام هذه المسألة حكم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق ربما بعضهم حاول الخروج من المسألة أو حاول التوسط كذلك فوقع في هذا الخطأ فجعل يقول لفظي بالقرآن مخلوق وأشاع هذا القول بعض المفترين على الإمام البخاري رحمه الله تعالى أشاع بعض المشغبين على الإمام البخاري أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق وعليه قام الزهري الزهري رحمه الله تعالى وشنع بالبخاري وحذر الناس من حضور مجلس البخاري وأمر الناس أن يحضروا مجلس البخاري لماذا؟ لأنه بلغه أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق وما قال البخاري ذلك رحمه الله تعالى وسنتعرر لفتنة يعني البخاري رحمه الله هذه في كلامنا في الطحوية إن شاء الله قال ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال هذه العبارة لا يجوز اطلاقها. نافيا ولا من فش لا, لا, لا يقولها لواحد من أهل السنة ولا من أهل البذاء يقولها قال لأن اللفظ معنى مشترك كلمة لفظي معنى مشترك بين ماذا؟ قال بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ الذي هو القرآن فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني لو قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو آصد لفظه هو ما هو كده مش هبان لم فقد يظن السامع أنه يقصد الملفوظ القرآن ورجع إلى قول الجهمية بذلك وإذا قيل غير مخلوق لو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يبقى معناها أنه ممكن يفهم أن اللفظ اللي بيلفظه هو غير مخلوق ودي برضو بضعة منكره قال وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الاتحادي البستامي كان بيقول يا أنا يا أنا يا أنا كان ويقول يا أنا, يا أنا يا أنا لماذا؟ لأنه يعتقد أن الله يحل في المخلوقات فطالما أنه حل في المخلوق فحل فيه هو فلا داعي أن يقول يا رب فينادي نفسه لأن الله حل فيه ولذلك إذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الاتحادية ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله, رحمه الله تعالى من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ولذلك اللفظية مبتدعه كما أن الواقفة مبتدعه واللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويظنون أنهم ربما بذلك توسطوا والتوسط هذا باطل والواقفة كذلك الذين يقولون لا هو مخلوق ولا غير مخلوق وهذا ايضا باطل على ما بينا والله أعلم قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم